وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بتم الله الرحمن الرحيم تبهت مربك الأعلى الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غتا فنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلم نار الكبرى ثم ما لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلح.